إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا كَانَ مِنْ زَلَلِي وَمِنْ ذُنُوبِي وَتَفْرِيطِي وَإِصْرَارِي يَا بشرف الفردون فيا كريم مفداد امسكت حبل الرجاء خير غفاري قل يا الهي الذي نسرف على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 ان ليها وكفاه الله لها وان ليها غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فله اهتدا يوم يحس العبد بطول غربته وبعده يا ربك وعظيم سعتك يا الغني الحبيب ويناتي الجليل الرحيم الله خير اسم بالرحمه الله يا هذا الرايح انا حي وخناقي وسؤني ومؤني اليك لدى واليسر افزع وطرتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض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 <polarization> أخضعو إلهي لإن جلت وجمت خطيئتي فعفوك من ذنب أجل وأوسعو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفقنا مع الأبرار أخي الحبيب لو رأيت التائف لوجدت عين الملأ بالدهوة وقلبا يرتجف وكله خشوع ووجها مضيئا في صمت وخضوع الليل يتأوه لحزنه